قال أجزل الله مثوبته قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قوله في هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه يشمل كونه يأمل ثوابه ورؤية وجهه الكريم يوم القيامة وكونه يخشى عقابه أي فمن كان راجيا من ربه يوم يلقاه الثواب الجزيل والسلامة من الشر فليعمل عملا صالحا وقد قدمنا ايضاح العمل الصالح وغير الصالح في أول هذه السورة الكريمة وغيرها فأغنى عن اعادته هنا وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال جماعة من أهل العلم أي لا يراء الناس في عمله لأن العمل بعبادة الله لأجل رياء الناس من نوع الشرك كما هو معروف عند العلماء أن الرياء من أنواع الشرك وقد جاءت في ذلك أحاديث مرفوعة وقد ساق طرفها ابن كثير في تفسير هذه الآية والتحقيق أن قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد أعم من الرئاء وغيره أي لا يعبد ربه رئاءا وسمعة ولا يصرف شيئا من حقوق خالقه لأحد من خلقه لأن الله يقول إن الله لا يغفر أي شرك به الآية في الموضعين ويقول إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إلى غير ذلك من الآيات ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة أن الذي يشرك احدا بعباده ربه ولا يعمل صالحا أنه لا يرجو لقاء ربه والذي لا يرجو لقاء ربه لا خير له عند الله يوم القيامة وهذا المفهوم جاء مبينا في مواضع أخر كقوله تعالى فيما مضى قريبا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم الآية لأن من كفر بلقاء الله لا يرجو لقاءه وقوله في العنكبوت والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمته الآية وقوله في الأعراف والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجدون إلا ما كانوا يعملون وقوله في الأنعام قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها الآية وقوله تعالى في يونس قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين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 إلى غير ذلك من الآيات قال المؤلف رحمه الله تنبيه اعلم أن الرجاء كقوله هنا يرجو لقاء ربه يستعمل في رجاء الخير ويستعمل في الخوف أيضا واستعماله في رجاء الخير مشهور ومن استعمال الرجاء في الخوف قول أبي ذؤيب الهذلي إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها وحالفها في بيت نوب عواسل فقوله لم يرجو لسعها أي لم يخف لسعها ويروى حالفها بالحاء والخاء ويروى عواسل بالسين وعوامل بالميم فإذا علمت أن الرجاء يطلق على كلا الأمرين المذكورين فاعلم أنهما متلازمان فمن كان يرجو ما عند الله من الخير فهو يخاف ما لديه من الشر كالعكس واختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أعني قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية فعن ابن عباس إن أنها نزلت في جندب ابن زهير الأزدي الغامدي قال يا رسول الله إنني أعمل العمل لله تعالى وأريد وجه الله تعالى إلا أنه إذا اطلع عليه سرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب ولا يقبل ما شورك فيه فنزلت الآية وذكره القرطبي في تفسيره وذكر ابن حجر في الإصابة أنه من روايه ابن الكلبي في التفسير عن أبي صالح عن أبي هريرة وضعف هذا السند مشهور وعن طاووس أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أحب الجهاد في سبيل الله تعالى وأحب أن يرى مكاني فنزلت هذه الآية وعن مجاهد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى فيذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرني ذلك وأعجب به فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا فأنزل الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا انتهى من تفسير القرطبي ومعلوم أن من قصد بعمله وجه الله فعمله لله ولو سره اطلاع الناس على ذلك ولا سيما إن كان سروره بذلك لأجل أن يقتدوا به فيه ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله والعلم عند الله تعالى وقال صاحب الدر المنثور أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه الآية قال نزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله إلها غيره وليست هذه في المؤمنين وأخرج عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في الإخلاص وابن ابي حاتم والطبراني والحاكم عن طاووس قال قال رجل يا نبي الله اني اقف مواقف ابتغي وجه الله واحب ان يرى موطني فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الايه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا وأخرجه الحاكم وصححه والبيهقي موصولا عن طاووس عن ابن عباس وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال كان من المسلمين من يقاتل وهو يحب أن يرى مكانه فأنزل الله فمن كان يرجو لقاء ربه الآية وأخرج ابن منده وأبو نعيم في الصحابة وابن عساكر من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال كان جندب ابن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لمقالة الناس فنزل في ذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وأخرج هناد في الزهد عن مجاهد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصدق بالصدقة وألتمس بها ما عند الله وأحب أن يقال لي خير فنزلت فمن كان يرجو لقاء ربه الآية انتهى من الدر المنثور في التفسير بالمأثور والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمع الكريم نكون أتينا على نهاية تفسير سورة الكهف ولقاءنا القادم إن شاء الله في تفسير سورة مريم فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته